بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فوقا فالمتقيات ذكرا او ضالا او ضالا انما النجوم وإذا النجوم خمست وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أفقتت لأي يوم أفتلت ليوم القصر فما أدراك ما يوم القصر ويل يومئذ للمكتبين ألم يهلك الأولين هم من أسفعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل من يومئذ للمكذبين ألم نخذفكم من ماء مهين فاجعلناه في قار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفادا أحياء وأمواتا أجعلنا فيها رواسي شامقات وَاَشْقَيْنَاكُمْ مَا آمَنُوا فَرَاتَا وَأَيْنَ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَرِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَرِقُوا إِلَى ظِلٍّ مِنْ ظِلِّ فَلاَ إنها تضمي بشرر كالقص كأنه تمالة صفر ويل من يوم الذل للمكذبين وإن يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وإن يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعرون وفواتها مما يشتغون كنوا واشرطوا هميئا مما كنتم تعملون إنا كفارك نجزي المحسنين ويل يوم البرم المكذبين كنوا وتمسعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده